إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي يا من قضى دنيا غافل له يا من قضى دنيا غافل له بين التسكع والسهر والملاهي بين التسكع والسهر وال... اصبها وها ما همك إلا التجاهير تعصبها وها ما محتار محتار نفسه ظلمها بالمعاصي ظلمها تها وطيع عايمين كثيرة يا يفي للعهد يا من جباد يا غافل لاهي يا من جباد يا غافل لاهي بنت سكوا سهر والملهي بنت وها ما كل صفها وها ماهب كلت جديد لا يعطني دشارد الفكر محتى لا يعطني دشارد الفكر محتى أبا صحات يا رب اطلب تبت و وحسن ويا حسن, ويا حسن ويا مالك ملاذ تعود اعظم شباب القاضي يمضي شبابا، اعظم شبابا، ما فات شيء <تصفيق> يا من بغاديا غافلوا لا يا من بغاديا غافلوا لا هي بينت السهرا والملهي بينت السهرا دع صبها اصب بها و ما همه کلت جهید